الله أكبر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 tidak ada tuhan Allah. الله أكبر سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا صدق وعده ونصر عبده وأعز وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله صار عبدا واعزجه وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله الله الله اكبر الله اكبر ولله Allahil hamd Allah la Wanam, dan kita adalah hamba, dan kita mengutuknya, dan kita menghancurkan pasukan-pasukan. Tiada yang lain selain Terima kasih لا يعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده Wa azjuduh wahzam al ahsab wajda Allah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 Allah, Allah. Love عَنَ اللَّهِ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Sudah wajah dan, dan sara abdah, wa agzjudah, wahzam al ahzab, bawada, la ilaaha illallah, allah akbar, Aku telah menjadi hamba, dan aku menghormatinya, dan aku mengalahkan semua orang. Hanya satu, la ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la. نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله